جحيم الروس سقطنا بوسط ديارهم سلل صليل السيف أسمال فكم للشامته رات جحيم الروس سقطنا بوسط ديارهم سلل صليل السيف أسمال فكم للشامته رات صار الشر في دهشه من الأساد في رعشه والنورس كالقش لا فيه علامات لا فيه علامات في الدوله الصوله غاض الكفر في جوله سيبقى الحق للدوله تبرهن بالروانات ففي الاسلام ونيل في التوحيد دين الله لدينا والكثرة مقالات وان كثرت مقالات رحم روس سطرنا في وسط ديارهم سنه صليل السيف اسمان فكم من الشام ترى رحم روس سطرنا في وسط ديارهم سنه إلى السيف تسمعنا فكن الشام ترى ترى